Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhuu يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وبتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالموادة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم أَلَيْسَ يَفْعَلُ هُمْ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلُّوا سَوَاءَ السَّبِيلِ أَيَسْقِفُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءٌ أَوْ يَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَيَوَدُّونَ لَوْ تَكْفُرُونَ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 إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ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 Rabbana alaike tawakkalna, wa ilaika nabna, wa ilaika al-musyirir. Rabbana, la tajalna fitnatil-ladzinnakfaru, wa'fir lana, Rabbana. Innaka anta لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتولف إن الله هو الغني الحميد. أَسَالَ اللَّهُ أَيُّ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادِيَتُم مِنْهُمْ مَوْدَهُ وَاللَّهُ قَدِيرٌ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 الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ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 ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وان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 نبي وإذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشرك نبي الله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يزنن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترنهم بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في ما عرف فبايعهن فبايعهن واستغفر لهم الله